و اي ذا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يغسف بكم جاهلا لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيوسل عليكم قاصفا لَيُورِقَنَّكُم بِمَا كَفَرْتُمْ لَيُورِقَنَّكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَن تَجِدُوا لَكُمْ علينا به تبيعا وَلَقَدْ ذَكَرْنَا نُوحًا وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ ۖ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ But مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ إِنْ إِلَيْهِ شَيْءٌ قَلِيلًا إِذَا أَذَقْنَاكَ ضَعْ فَالْحَيَاةُ وَضَعْ فَالْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ ثيرا <تصفيق>